ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من تيئة فمن نفسك وما أصابك من تيئة من وَاَوْتَيْنَاكَ مِنَّا رَسُولًا وَاَوْتَيْنَاكَ مِنَّا رَسُولًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا وَكَفَى اللَّهُ